تنخاههم قلعة عازم تلقاههم أربع يومين تنخاههم قلعة عازم تلقاههم والمرتض رباهم والمرتض والمر على هلا هلا, هلا... والمرتضى... والمرتضى يا ام البنين ارباعها ولا يباتها لعايتها مثل الاقمام تجداح بها ومنيل الغباب تي توي جا كلمه يومب عي زمانا بارك الله بعلماءنا واستاذنا عز كلمه يومب عي زمانا فيل القرار يا علي علي يحمل صيحه من جيربيك حاميل جا شي ما تعجم همته اضاء تبعو شالي ليل وتحط طاوع للأخطار وتحط طاوع للأخطار يوم الحرب في الأشفار رشما وماها بتحدار يا ريت ما سراهم والمرتضى والمورتاظ صيحه صيح والمرتضى, والمرتضى يا علي شلون اربعه تقول لي بدو على ام البنين قاضيه الحاجات لون ربعه تقول لي بجو وبها بهتل عالفات نو اللهم اجد ظل مكو يوم يمالا سوحي الحارب شأن هنسوا والصيدة أصحاب الجو رسموا نيزوا للمقدوم وكل ظليمي وكل خو صفو اي يحالني رد حديل خيام سارا او شو حماو حارا يا يا يرعاهم والمرتضى والمر ما شاء الله اذوب اذوب في حضن البنين والمرتضى والمر ايها الى الشاعر العجيب الاستاذ جابر الكاظمي هل اربع خوري وين هل اربعا اليوم الشدات اليوم الشها قلبي بجالو مين من هيل ما را كيل باع كلم يقديرو كل تمكين عدو ملحم صفين كلم يقديرو كل تمكين عدو ملحم بحفظ العهد من الكاسمين غذى عهد صافي المرضى وخصوا ديما هم للدين ضحوا ديما لجليح سي يوم الحال موصفين مثلي الباطي للانسى حبت علي وياهم والمرتضى والمرتضى ما شاء الله اعلى اعلى لا تبخل على قاضية الحاجات والمرتضى يا علي يا علي بالما يرجي له بالايمان كشراو لا عيد ايي جوان بالحامق قيت ما وبرحان جديده وافعت لما انتينا للي اجان حاجت جميع الفرسان وجهي الظافر لما ان بايا حلنا نفي ريل عسكر حبض ووصا ا عن غير فاد شفان هذا ريتي اربيان غسيل هي دم ما المنح غسيل هي دم ما داعيل اجل نادىهم المرتضى والمو هلا هلا هلا <تصفيق> اعلى نشمي والمو علي علي داعيل اجل لا ما انسان رخصوا جو روایا لجل الشرف ويل اي بهم بعت نيت كل جسد من عيدهم طايا و ه هج معي سواه لما لا حجر صو فتك كل تعب حدار مارا كل تعب ها قل تاع ما اي والله اي والله مثلاش هيراو بيض يصفاح مثلاش هيراو بيض يصفاح هو جاني سج سجي الكره ما تقصص تبي الناسور اكساهم والمرتبأ وال وال والمرتبأ خدمتك حبيبي عامر عامر جا عيل لما انسانيا لما انسانيا رخصوا دمهم و عروق لجل الشاعر ويل اسلايا بهم بعتني اما يا علي في الجسد من عيدهم طايا للامه وهائج ميسوا نور الانسان لاما لا يا يا رسول فكيت كل تاعب حار مارا كل اح مثلش هرو بيض يصفاه وجه من ايش اله جیل <سجي> کنا را <الكاميرا> مے <متفصل> تو <طوب> بینا سور اکساهم <المرتضل>